وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إ ل ي ه ا من قو وعنا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إ ل ا ما فهمتنا إ ن ك أ ن ت الجواد الكريم إ خ و ا ن ي الكرام نعيش الليل ة إ ن شاء الله مع موضوع تحت عنوان ا ل إ ح س ا ن أ و فضل ا ل إ ح س ا ن أ و م ك ا ن ة ا ل إ ح س ا ن في ا ل إ س ل ا م أ و مفهوم ا ل إ ح س ا ن في ا ل إ س ل ا م ما هو ا ل إ ح س ا ن وما هي مقامات ا ل إ ح س ا ن وما هي مفاهيم ا ل إ ح س ا ن يقول سبحانه وتعالى في ا ل إ ح س ا ن إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم وكما ا تعلمون أ ن ا ل إ ح س ا ن ورد في ا ل ق ر آ ن كثيرا بمعنييه وكذلك ورد في أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا نظرا ل أ ه م ي ت ه ومكانته ودوره في ح ي ا ة المسلم وفي علاقته بربه في عبادته ومعاملاته مع خلق الله وتعلمون ب أ ن ه ورد كذلك في حديث جبريل عليه السلام حينما س أ ل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ا ل إ س ل ا م ثم س أ ل ه عن ا ل إ ي م ا ن ثم س أ ل ه عن إ ح س ا ن فقال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك و ا ل إ ح س ا ن أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت مصدر أ ح س ن يحسن إ ح س ا ن ا ويقال على م ع ن ي ي ن أ ح د ه م ا متعد كقولك أ ح س ن ت كذا و بغير وصف و بغير حرف ي ن و تعدين بنفسه م ب ا ش ر ة أ ح س ن ت كذا يعني أ ح س ن ت العمل أ ح س ن ت ا ل ع ب ا د ة أ ح س ن ت ا ل ص ن ا ع ة أ ح س ن ت التلاوه ة اي أ احسنته و كملته ما تقول أ ح س ن ت كذا يعني احسنته و كملته و أ ت ق ن ت ه ر ح م الله من عمل ع م ل أ ت ق ا ن أ ت ق ا ن ه يعني احسانه يعني أ ت ى به على و ج ه ل أ ح س ن هذا هو إ ح س ا ن الشيء أ م ا المعنى الثاني فهو متعد بحرف جر كقولك أحسنت إلى ل ف احسنت ن بين المعنيين فرق أ ك ذ الى أحسنت ا ع م ل فلاني ل أحسنت أو إ فلان هذا يكون متعد بحرف جر وتجدون هذا في القرآن الكريم وفي الرسول وسلم أحسنت القرآن سنة ومعنى فلان هذا الله عليه الكريم في صلى إلى、فلان. ق ذ ا المتعدي بحرب الجر يعني أ و ص ل ت اليه ما ينتفع به هو ا ل إ ح س ا ن إ ل ى ا ل ن ا س إ ح س ا ن إ ل ى عباد الله هو أ ن توصل إ ل ي ه م ما ينتفعون به أ م ا إ ذ ا أ و ص ل ت إ ل ي ه م ما ي ت ا ذ و ن به ويتضررون فقد أ س ا ت إ ل ي ه م والاساءه بمقابل إ ح س ا ن والله عز وجل يقول ا ل جزاء ا ل إ ح س ا ن ي إ ل ا ا ل إ ح س ا ن و ا ل إ ن س ا ن الخبيث الشرير هو الذي يقابل ا ل إ ح س ا ن ب ا ل ا س ا ء وهو في قوله تعالى إ ن الله يامر بالعدل والاحسان إ ح س ن والإحسان إلى الناس المعنيين الإحسان والإحسان الجن يامر يدخل في الآية معه الإحسان الذي يتعد بغير حرف والإحسان الذي يتعد بالعدل حرف بحرف إلى وكذلك معه ل ي هو إ ح س ا ن العمل واحسان ا ل ط ا ع ة والعبادات والمعاملات وهناك ا ل إ ح س ا ن متعدي بحرف جر اللي هو ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الناس أ ن توصل إ ل ي ه م ما ينتفعون به سواء كانوا مسلمين أ و غير مسلمين ما لم يكونوا محاربين إ ذ ا ل آ ي ة المقصود بها ا ل إ ح س ا ن بمعنيين إ ح س ا ن الاعمال واحسان المعامله م ع ن وفي حديث جبريل ورد فيه الاحسان بالمعنى الاول لا بالثاني ومعناه بالمعنى الاول اي احسان العمل لانه لما, سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الله صلى الله عليه وسلم عن الاثنان عرفه باركانه الخمسه لما ساله جميع الايمان عرفه باركانه س ت ه ثم لما ساله عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ل ذ ل ة هنا لم يدخل الاحسان ب ا ل م ع ن ى الذي ي ت ع ذ ى بحرف ا ل ز ل يعني هنا إ ح س ا ن العملي و إ ح س ا ن العباده فاذا قالوا ان تعبد الله و لا اعرفوا ل ا ب أ ر ك ا ن ولا باي شيء آ خ ر ليتبين ايها ا ل إ خ و ة ب أ ن ا ل إ ح س ا ن في هذا الحديث هو ح ا ل ة يعيشها ا ل إ ن س ا ن و ليس أ ر ك ا ن ي أ ت ي بها ح ا ل ة و شعور يشعر به ا ل إ ن س ا ن حينما يبلغ د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن ل أ ن د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن إ خ و اعلم ن ي أ من د ر ج ة ا ل إ ي م ا ن قد يكون ا ل إ ن س ا ن مسلما ولا يكون مؤمنا وقد يكون ن م م ؤ اذن ولا يكون محسنا إ كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم ولا ع ك ليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا أما التمييز بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن ووضحت هذا في دروس س ا ب ق ة أ ن ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م حين يجتمعان يفترقان وحين يفترقان يجتمعان كيف ذلك؟ ذكر وكذلك يعني والإيمان في آية واحدة فأعلم بأن الإسلام ليس هو الإيمان والإيمان ليس هو الإسلام. وكذلك إذا وجدت المسلمين والمؤمنين في فاعلم إذا إذا الإسلام الإسلام الإسلام بأن واحدة واحدة وجدت هو هو وجدت آية ذكر المؤمنين المسلمين في آ ي ة و ا ح د ة فاعلم ب أ ن المؤمنين ل ي س هم المسلمين والمسلمون ل ي س هم المؤمنين لكن إ ذ ا ا س ت ر ق ا يعني ذكر ا ل إ س ل ا م في آ ي ة و ا ل إ ي م ا ن في آ ي ة اخرى ف إ ن ا ل إ س ل ا م يعني ا ل إ ي م ا ن و إ ن ا ل إ ي م ا ن يعني ا ل إ س ل ا م حينما ينادي أ ي ا ل ذ ي ن امنوا يعني امنوا واسلموا ل ا ي م ا ن بمعنى ا ل إ س ل ا م والاسلام بمعنى ا ل إ ي م ا ن حين جميعا لما تجد قوله تعالى قالت الاعراب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن ق ل و ا أ س ل م ن ا إ ذ ن كاين اسلام و ك ي ن إ ي م ا ن و ك ي ن نفي ا ل إ ي م ا ن و إ ث ب ا ت ا ل إ س ل ا م معنى أ ن ا ل إ س ل ا م ل س هو ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ي م ا ن ل س هو ا ل إ س ل ا م قالت الاعراب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ س ل م ن ا ولما يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا ي ل ث ك م من أ ع م ا ل ك م شيئا إ ذ ا ل إ س ل ا م هنا ليس ا ل إ ي م ا ن الاعراب هؤلاء ا س ل م و ا ولم يؤمنوا ل أ ن ا ل إ س ل ا م ع ل ا ن ي ة والايمان في القلب, فإذا حل الإيمان في القلب لكن م طاحبه ل قد يسلم ا ل إ ن س ا ن ولا يؤمن بقلبه المنافقون كذلك أ س ل م و ا ولم يؤمنوا م ن ا ف ق و ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة تجد و ن ه م في الظاهر مسلمين وفي الباطن كفار واذا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا واذا خلوا الى الشياطين قالوا إ ن انا معكما معكم س و ن واحد المجرمين إسلمنا. قالوا、آمننا. لا انما الأمر وإذا ا ليخدعوا ن لهم أ نحن م إذا لقوا ل مستهزئون ل ا ب قشك في إ ي م ا ن ه م هل فعلا هم مؤمنون ام كافرون ليدفعوا الشبهه عن انفسهم قالوا آ م ن ا واذا قالوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون إ إنما, انما نحن مستهزئون لان يستهزئون بالمؤمنين الله عز وجل يرد عليهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم ا لحظوا إخواني و ن الحكمة واحد ان واحد لطيفة أ الله عرفهم كفه وعلم بقلوبهم وعلم بخيانتهم وبمكرهم وبخداعهم وبزعمهم ب أ ن ه م يخادعون الله والذين امنوا ومع ذلك لم يفضحوا أجل وأخبر بهم رسوله الله ولم ا ل ه يعلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عندما حضرت الوزن و أ خ ب ر صحابيا واحدا ان استعرفوا هدايه الناس أ ج م ع ي ن و ا س ت ق ا م ة الناس أ ج م ع ي ن لا تنفع الله عز وجل في شيء يبقى ينافق سيرا ينافق يأمن سيرا يأمن واللي يبغى يعلم إيمانه يأمنه واللي يبغى يكسمه يكسمه واللي يبغى يسلمه يكفر يكفر بليوم ماشي يذبر كيف يشاء يمنعه مانيا ربكم من فمن ومن الكون جاء جاء والله لا أمره وقل حقه ولا يكرهه م ك ر ه على فعل شيء لا مانع ل م ع ط ى ولا معطي ة لما ماله كفر ك ا م ل ي ن و ل ي نفك ك ا م ل ي ن ولا يسلم ك ا م ل ي ن أ و بعضهم يسلم وبعضهم يكفر وبعضهم ينافق وبعضهم يفسق وبعضهم يبذر لا تضر الله شيئا ولا ت س ر ع ه شيئا و ي د ا ك كفار منافقين أ خ ذ ت خلق الله و اكثر ل ل وجل ه عز أ الحديث عنهم في ا ل ق ر آ ن ولم يفضحهم ب أ س م ا ئ ه خ لو المؤمنين ل أنه ر ان و معاه لو أ الله فضح المنافقين وسماهم ب أ س م ا ئ ه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلل الحديث في ا ل ق ر آ ن عنهم ل أ ن ه لما يتكلم الله المنافقين يكتر الكلام لكلام في فيه اطناب ل أ ن صفاتهم ك ث ي ر ة و خ ب ي ث ة ويخدعون المؤمنين المغفرين ولذلك ق د ا يعرفونهم و أ ك ث ر من ذكر أ و ص ا ت ه م لماذا لم يسمهم ي مباشره دون ذكر ا لانه أ و ص ف ل أ لو أن الله اخبر ل ل ه أ الناس ع ل ا ن ي ة باسماء المنافقين كما سمى أ ب ا ل ه ا في ص و ر ة م مثال س ج د مثلا فمن يسم لنا المنافقين بعد و ف ا ة الرسول ض و صلى الله عليه ل م أ ب ق ا وحني أعرفهم و الرضو سمى المنافقين فعد صلى الله عليه وسلم وكفى شرعهم وكيدهم وخداعهم فمن المؤمنين التابعين شرعهم يخبره بالمنافقين الذين ا ن ك ومن ا في ز يخبرك س بالمنافقين الذين كانوا في زمنه لانهم تقوم ل وإلى س ا ا ز م ا بالمنافق يخبرك ل ل صلى الكعصاف و يدعون ا ل إ ي م ا ن وهم كفر لهم وجهات ولهم ظاهر وباطن والظاهر مخالف للباطن مائه ئ ة ل م ة صورة ميتة صورة وإذلك منافقون ذ ك عندنا صورة ر قام م في صورة ا ل ب ق ر ر ة وفي ي غ ه ا من ا ل و وأكثر ر الحديث ع ن ه م في صورة ا ن ف ق و و س م ه ا المنافقون, وسمها صورة المنافقون. صورة المنافقون. وبدأت بالحديث عن المنافقين بالإيمان وبالإسلام ثم قال إحسان صورة وبدأت قل قميز ثم عن إذن إ ذ فمعناه ان ا ل إ ح س ا ن مخالف ل ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن التعريف و ف ي ان ل م م ض و هو أن ك ل من ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م يحتاجان إ ل ى إ ح س احسان ن لأن ل ا إ مطلوب من المسلمين المعاملات العمل العلم الإحسان في العقيدة الإحسان في العبادة والإحسان الأخلاق في كل الصناعة العبادة التجارة النسوء كل وفي في في في في شيء في العمل في الصناعة في العبادة في التجارة في, العلم في, في كل شيء في الدبع في النوم في اليقظه في كل شيء ينبغي أ ن تكون م ح س ن يعني محسنا هي أ ن ت أ ت ي بما أ م ر ت به على أ ح س ن وجه يحبه الله ويرضعه وفرق بين الشيء المحسن والشيء الذي فيه سوء وفيه نقص فرق بين الشيء الكامل والشيء ا ل ن ا ق ص ف ر كبير ولكل من ثمن وحتى في البيع والشراء والصناعه لما تتقن الصنعه تزيد في الثمن لما تسيء ل ل ص ن ع ه او تغش اولا ت ا خ ي ن عموما ينقذون الثمن قالوا لي ل انا بل كنت عارفه زين خلوه من م ثمن بلا ل ي ر و ذلك ما يشوفه م ا دبراك ي ويعرفه ا ونجد غ ي و ل ك يعرفه, يعرفه ق <تصفيق> <تصفيق> م ولي متقال ديالك م رقم و ولكن الله عز وجل و ل يستغرق محسنا حق ما كيف به ب أ غ ل ى ثمنه ويقول لهم ثمن ا واحد ث م خ ت ا غ الريق ث م واحد ويختار ا ل ر ي ا ثمن ا واحد ويختار د ي ي ة و د ا ل خ ي ا ن ة ولا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه والإحسان إخواني كين في القول وكين وجل القول وقولوا الفعل الله قال للناس حسناها كذلك كين في في في عز كي ل نقوم به كي ن ق ا م به كي نقوم به كي نقوم به ك ل نقوم ب ح س نقوم به كي نقوم به كي ن ق و ل به ن ا و م به كي نقوم به كي نقوم به كي ن ق و ل به كي نقوم به كي نقوم به كي نقوم به كي نقوم به كي نقوم به كي نقوم به كي نقوم به كي نقوم ب ا كي نقوم به ي نقوم به كي نقوم به ك ا نقوم به كي نقوم ل ه كي نقوم به كي ن س و م به كي ن أ ه م ب ا ل ي ل ا و م به كي ن ا ل ل ه تعالى قال و ق و ل للناس ق و ن ب و ا ل ح س ن هي السلام عليكم هذا أ ح س ن ك ل المسلمين م أ ق و ه لليهود ا ا ل و على تطبيق كتاب الله عز وجل ع ليكونوا ى الاستجاب الله لأمر ل محسنين في القول والفعل ل قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. في هذا الحديث الشريف معروف بحديث جبريل قال أن تعبد الله كأنك تراه يعني بالمعنى وإذا معروف ومشهور إذا هذا تراه تعبد تعبد يعني في بحديث أن كأنك أن كأنك أ تراه اي ل إ ح الاحسان ع ب د في ا ل ع ب ا د ة ولا ت س ق ن ه ا إ ل ا إ ذ ا كنت تشعر و تحس ب أ ن الله يراك أ و أ ك ث ر من هذا إ ذ الله كنت بأنك تحس ترى ا ب ق لا ب ك ل ل لا ه تدركه ا ل أ و ص ا ر و هو يدرك ا ل أ و ص ا ر لما تسمع ترى الله يعني ببصيرتك و بقلبك و ليس ببصرك و ل ح ظ س م إ خ و ا ن ي احيانا نرى بقلوبنا وببصائرنا أ ك ث ر مما نرى ب أ ع ي ن ن ا أ و ما لا نراه بابصارنا و إ ذ ا ا خ ل ت على الكفار والمشركين إ ن ه ا لا تعمل ب ص ا ر ولكن تعمل قلوب التي في ا ل ص د و ا ل ن بعض المؤمنين قد عميت أ ب ص ا ر ه م ابتلاء من الله إ ذ ا صبروا فلهم ا ل ج ن ة ولكن عاطفيا شوحدين منهم عاطفيا من الله شي ء ب ص ي ر ة ر ا ئ ع ة لا مزيد له خالق ك أ ن الله عز وجل إلى أ ذ ه ب عن عبد ن ع م ة عوضه اما تجده اجمل الناس و إ م ا احسن الناس أ خ ل ا ق ه م و إ م ا اكثرهم علما ً و إ م ا انك تجده قد برع في صناعه ما بدون بصر يحكيلي احد ا ل أ ص د ق ا ء أ ن رجل اعمى عنده واحد ذكاء لا يتصور ومقاربه ارجل ك ا ذ د ه كي ي ص و ر ا ب ل ر ا د ي و ي ه و ك ي ص و ب ا لهم مقلد و ي ع ط ي ه ا ل رابيو كالحزراء ك ا ل ب ك ا ل ك ر د ة ي ز و ب ا ل ل ي ي ز ي ب الفلاني ويعطوا ل و د ي لهذه في و احد المكان من اجل ق ط ع ة من ا ي ح ط ا م ح ر ك ي ه و ي ك ر و ا م ا تحرك ويعطوا لا تحرك ويعطوا ق لا تحرك ويعطوا لا م ك ن ه و ي ح ر ك ويعطوا ر ي ا عنه لا تحرك خسيات سرعة ولكن ا هناك شرعات ل ل ف ا فيها ل ق و ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة ق و ي ة م بمقاطع التلفازات بين ا ل ض و وخي بك ا ل ض و دي رديو ت الكهربائيه ر و ع وليس الدوش ان لكن والقوات خ هنا ا ي أما كان ع ل ل ي يقصر ا ل ف ا ل م م ج للطارباء و ك ل اللي ع ن د ه ر ب ع ا ع ي ن ي ولماذا تتحدث الربيع فقط ولكن ا ي ع ر ف ه لا ي ع ر و ن بانه ل يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا ي ر ح و ن بانه لا ي ش ر ف و ن بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون ا ن ه ل ي ت ر ف و ن بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون ب ا ه لا يعرفون بانه ا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون ا لا يعرفون ا ن ه لا ي ع و ف و ن بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا يعرفون ب ا ا يعرفون بانه لا يعرفون بانه لا ي ع ر ف و ه لا ي ع ر ف و ن انا معلمي ا م لا ن اريد ا ل ح ق ا ما ت تعمل س ن ان اقوم ب ذ ل هنا فانتظر ي ل د ي ا ان تترك ي يعني المقاعد هذا بولا ولكن تترك ا ل م ك ا ح ع د ولكن ا تترك المقاعد و ك ا ن م س م ي ن مقارين ك ا ن و ا مغزاه وكانوا ح د س ي ق ل م ك ل ا ي و ن بهذا الشكل ي و د ي ب ا ن ف ي ه ا ق ط ي في أحبادي ح ل ق م و ن ق ت أحد الزراف بهذا خ ي ح ب الشكل ق ق وكان يقومون بهذا ل الشكل ج وكان ي ق و م و م بهذا الشكل وكان يقومون م بهذا الشكل احنا كنقول سوف ا نقول درهم لك ولو من يكيد يقول خليل انجي ي اغتضوج من قمعه ل لك عجنان واش ممكن ازاي ونقول ق اربعة لان ايه لك محنه ع قلق ل ا ز ي ب ق و م د ر ي ن ا ر ك و ه السياره ي ن شميتين دلدرين بقضيه السياره ويقوم ب تجيب بزياره السياره و بزياره بلس المعلم ويستعمل حل المعلم المزور قالوا ما لا قالوا كدر كذا كان بالكديم فإذا عاخبت اليهم ممكنين وكذا اليهم وللي وثيةplain وهو الأمر ي كرة ف ا ذ قامت بان ت ص م س ت خ د م ن ط ق ي ت تصبح ربما جاء تقضي ف ا و ا ا د خ و ل ج د ي د م ا يعرفه و ص و ر ك ا ل د ر ب ة وما تبراجي وتخمس م ل ي و ن وجند ل م ل ي و ن و ا ل ل ي لا تجين البريئه فاذا خرجك من المبلغ ا ل يعني ه و ك يبقى يقول اردت ي ن ج ن ي ه ذ ان مصحق و ا تكون مستخدمه وما تخوض دابع تسبيق يا ي ب ا ل من ا ل ب ا ل ا ء ة و ر ق والناقض رقيد ي د و ا ل ح س د ا ج م ي ع بصير يراك حين تقوم وتقلبك ب ا ل س ا ج د ي ن وفي كل مكان واحيانا ن ل م ف حلمت يكل لما وصاحبت وقوه ا والرجل ا ل ل ي د و العلم و ا ل ص ن ا ع ة والاتقان لتتقن صناعتك مع إ خ و ا ن ك وترحمهم و ت أ خ ذ ب أ ي د ي ه منهم م الغني ومنهم ومن الفقير أنت ما دولة. اللي بلا من أحد أعلم ومعنا من السنب كنت مزيمت قالت ما موزف المعصية حماري كيعاط لها اللي جاء بلا الربح الرجال الصالح قال ولي بي في دولة وفي دابتي وفي كل ما أ م ل ك ه ك ح س به ب أ ن ه ح ت ذ ى زوجته ك ح س ب أ ن ه درس م ع ص ي ة الله تعالى ك يعكس ي لي البيت لعند و ل ل ه ما يمتلكه كان ح س به بالعكس ماشي هوالي شي ط ب ي قال كالعرب أ ن ي انصق بس م ع ص ي ة مع الله ورئي ن شكرتم ورئي كفرتم إ ن عذابي لشديد إذا منع هذا م ع ن ى ا ل أ و ل راجع إ ل ى أ د ق ا ل ع ب ا د ة ومراعاتها ب أ د ا ب ه ا ا ل م ص ح ح ة و ا ل م ك م ل ة و م ر ا ق ب ة الحق فيها واستحضار عظمته تعالى وجلاله ح ا ل ة الشروع فيها والاستمرار العباد وهو المراد بقوله أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه ي ر ا ه صور معي اخي المسلم تصلي وتشعر ب أ ن الذي تصلي له يراك كيف تصلي؟ او قبلها اعلمنا ه ذ ا تصلي وانت تشعر بانك ترى ببصيرتك وقلبك الذي تصلي له كيف تكون صلاته انت ك أ ن ك ترى فعلا بقلبك وبصيرتك فتحسن وتتقنها الصلاة لقيامها وركوعها وسجودها وذكرها و ط م ئ ن ا ن ه ا وسكينتها واستحضار الخشوع الاخر لماذا لمن ي ل تراه ببصيرتك وقلبك انه حاضر هذا اعلى د ر ج ة يصلى المسلم والمؤمن هي أ ن يعبد الله ك أ ن ه يراها أنت إخوان انسان ت ك ش مغيب وبقلبك لما يكون بعيد ا ل إ ي م ا ن أ و فيه شيء من الرياء هو يصلي لله ولكن حينما يصلي بجانب الناس أ و في ح ض ر ة الناس يحسن صلاته, في في صلاته لماذا ل أ ن الناس يرونه ولا ع ل ا ق ة لصلاته بالناس لا من قريب ولا من بعيد هذا غير شيء من الرياده حب السمعه وحب الصور فقط وزائله على إذا كان يصلي وكأنه يرى أو يصوم أو يزكي فوجد زكي تريد ترى الله الله ما تريد أن تعطيه تجده قليلا أو أو ما فوجد تجده يجل كأنك تعطيه وعشور ب ا ل ن س ب ة ل ل ز ر و ف وغيرها لا يكفيه لله ك أ ن ك تراه هو صاحب المال و ك ت ع ط ي ه لجوء ا ل س م ي ه الذي كان محسن يزيد والذي أ ر ا د أ ن يتطوع ب ا ل ن ب ق بدرهم واستشعر ب أ ن ه يعبد الله ك أ ن ه يراه لا يكفيه درهم ا أكافيش السبقان قصة أن رجلا فلاحة إلى فلما ذهب إلى اتم الحصاد والدرس والتنقيه والتصفيه وسال سأل عن الزكاه فقال ان تخرج عشور المحصول فلما اعد, أو أعد وحسب العشور وعدل عن المحصول وجد العشور قليلا انه يعطي ا ل ع س و ل لله وما ش د س ع و د وما شده وحده و الله هو الخالق الرزق ذو قوه الناس هو المعطي وكان يعطيه و ا ح د ة من ا ل عشرات هذا كشب جاءه نقص اعطانا الله السعود و شدهم وحده لو أحاولت العصور سأخليه أدرينا أخرج أني فقال س خ ي ت ا له ع ص و ر اللي ا ل ل نحن أحسن ت ع ا لماذا ل ع و ر ه اذهب كنكون يوعد كبير وكي عندنا كبير أ تجمع الاب شي وخليه ر ه الى ل الخزائن وجد الزرعه اكثر من ما كان ك أ ن التسع ب ق ي ة والعصر خرج و ا ل ز ي ا د ة وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه وهو خير ل ر ا ز ق ي هناك من المؤمنين من يؤمن بمثل هذه ا ل آ ي ا ت ك أ ن ه يراها ويعلم حقيقتها علم اليقين يخلفوه إ ذ ن يخلفوه أ ف ي ا ش ف قاس ا ل ت ف ا ز لا شك هو هذا هو القمه ب ا ل إ ح س ا ن والقمه ب ا ل إ ي م ا ن أ ن ا ن ف ق ت وقال لي وما انفقتم من شيء ئ ي اذ بالعموم والاطلاق فهو ومن هو الله اذا لمقا محسن مكيق ا ل ق ر آ ن كانه ينزل عليه والذي يكلمه هو الله وان الله لا يخلف ر الميعاد ن إذن قال ا ل م أ ر ب ا ب القلوب في هذه ا ل م ر ا ق ب ة على حالتك ه قضيت م الحاله ا ت الاولى ح ل ل ا أ غالب عليه م ش ا ه د ة الحق ف ك أ ن ه ي ر ى و الغالب على ح و ا ل ه هو أ ن ه يعبد الله ك أ ن ه يراه ى ه ذ أعلق ل وهذا لكن يغلب ع ل ي ه أن ا ل ح قلوب سبحانه م ط ع عليه ومشاهده ذ ا ل م ن ز ل الثانيه أن أعلى منزل أعلى وأعلى حالة أي ان المؤمن يعبد الله كانه يراه هو انتثر بقلبك وبصيرتك الحاله ا ل أ و و ل ل ى ا ث ا ن ي ة وكلاهما من ا ل إ ح س ا س إ ل ا أ ن ا ل أ و ل ى أ ع ل ى و أ ح س ن من ا ل ث ا ن ي ة فقال بعضهم أ ن ا ل ث ا ن ي ة تدريب لحصول ا ل أ و ل ى لما تكون قد حسنت بان أ ن ل ل حالة لما تعبض الله على ه هذا يراك ودي مستوى تعبض أ ه ي ر الله ك ويشاهدك ويراقبك ا هذه قد ترك من د ر ج ة إ ى أعلى درجة و يراك أن تعبد الله كأنك تعبض ت الله ه وفرق ب ي ر لحظه أ ع ط ي ك م مثال ولله المثل ا ا ل أ ع ل ى إ ن س ا ن ك ي م ي تتحرر د خ ان يكون ه من الخبائث و ب ش ا ه د الاطباء ب أ ن ه مضر ي وصاروا ي ك س ب و ن على علب ا ل س ج ا ر ة ب أ ن ه مضر ي بصحتك وزاره الصحه كتبت ان ا ل إ ن س ا ن يستحي ان يشرب الدخان في حضره تأشم ه ابيه الإنسان يعني لا لا على لما خ ل ا ق ب ل ن بباو لين فعل تشم ربك وتخاف ل ان ك لما ت و ك تخاف م البباك و ت عليك ع ب أ ن ك ك ت ك ل م اولا عند المستوي إ م ا هو كي ش و ف ك وانت ما كتشوفك و إ م ا أ ن ت كتشوفه, وإما انت كتشوفه وهو كيشوفك. هو كي ش و ف ك في حاله كي يشوفك انت حتى انه كي ش و ف ك ولكن ا ما كتشوفك لانه بي ر كان اللي أعرضني ولكن يمكن ن قدامه وهو إذا بجيه ان تدخن ي بيشوف كتقول ما ي غاية ويبي يشوف يشوف ب ح ا حالة ل ة شيء أ خ ر ى هو هو يشوفك أنه ن في ت ك ش و ه لا يمكن أ لا. ن تدخن بحضرته ا لانك تراها اما انا مشيت شيء وخلق ا السوره ل الاخبار ل أ ن ك قتلت ل مني اريد ان اشعر يقول بالخبر كأنه يرى سوري إ هو انك ستحضر عظمه الله و جبروته و قوته و قدرته و علمه و سمعه و بصره و جنوده محيطين بك وانت تقوم بعملنا ولا تشك في اطلاع الله عنك ابدا انما المؤمنون الذين آ م ن و ا بالله و رسوله ثم لم يرتاحوا و جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيلهم لكن شيء أبنش بأن كأنك ادنج ل ل ه يعرك أنت ولا ولا, ولا, بعمل خير ولا بعمل سوء ولا ولا بخير ولا في عبادة ولا ولا عمل عمل البيت المسجد ل عبادة ا في خير في في في معصية خير شر كانك في البيت ولا في, ولا في, الدكة ولا في الحق ولا الزلاعة ولا ا أي م ك ت ش ع ر بان الله معك و معكم إنما كنت كنت إنما قرار يراك صلاح في إيه سنعفت ل ا ولكنها تتعصب معك ولكنها تتعصب معك وتتعصب معك وتتعصب معك و ت ت ع ل ا م ي ك و ف ت ي ص ب معك وتتعصب ل ع ك ي ت ت ع ص ب م ا ك وتتعصب معك وتتعصب معك وتتعصب معك وتتعصب معك وتتعصب م ت ك و ت ا ع ص ب معك وتتعصب معك و ت ت وهو معك م ت ت ع ص م ا ك ن ت ت ع ص ب معك ر ت ك ت ع ص ب معك للعنب وقال لهم ان الشباب غادين سيقومون ا العنب ه قال الله فأنا غادين ا ا ل ع بتقرير ن ل بالأجتماع جاي ل الاسفار وما يقايزه قلت ر له كي و ا ي ا ل ك ا م و ا إ ن الاحساس ل ه ي ر وشوف ي كنت تدائي ب ع ي ن ا انت ل أ ف ل ا م ا ل س ه أ ف ل ا م الكارتون وجوده اروبيه و غ ر ا ن د ا ي ز ا حتى و لو كان قزمنا دلاله من, من البنكويات مالك غ ر ا ن د ا ي ز ا ك ا ف ت ح م هره ما هذا بيد ي ح ت ن و ق ح عندك جافه ل ب د و ي ل الكارتون فكيد والتعليم في الصغر كان نقشه على ح ا ج ة يمكنك تعلم ولدك احسان من جبل ا ل أ ن الله يراه ويفهم شيء قرب له الفيل حسب طاقته و خ د راسه اذ كل ويعود مازال ن ي ل صغير ة إلا إحسان هذه ايه ل والفلوس والشهوات خ د م ا ما كان ما ما كان عصر. من وخوكم أشخاص كان كان اللي ايدي ما يتذكر شيء عصر على تعملون شيء ايه ا سيرون و بالقرآن بالإسلام ع م ي ر و ايه و خ ا ا و م المخلوق مولود سيختاروا الفترة الفترة فأبواه وقص على على ف أ ب و ا ه يهودانه أ و ينصرانه أ و ي م ج س ا ن ه كما تنتج ا ل ب ه ي م ة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون انتم تجدعونها ا دوخكم علموا الإسلام من من علموا بإسم ا و بأن الله موجود. هو خالقنا ورزقنا وحافظنا ومانعنا وهو يصيبنا ويبتلينا وأنه خالقنا الله ورزقنا موجود وحافظنا ومعطينا ويحبو ويشافينا وقلش فاذا كانت تدميرهم فاذا ه كانوا ل ر يحبونه ويحبونه ا و ي ح ب و ل ه ويحبونه و ك ي ن ح ل و ن ه ويحبونه ويحبونه ويحبونه و ي ع ب ن خ ل ع و ن ه و ل ما ك ي ن ب س ه ا ل غ و ن ه ويحبونه مارج لا لا لا لا لا دارات العنف و ي ا ح ب و ن ف ويحبونه ش د م ويحبونه و ت ر ب ي ف ي ه ويحبونه مك ويحبونه ف م ا ل ل فقط ولمن خاف مقامر به ج ن ت ا ل خ و ف من الله ق و ة والخوف من الله ش ج ا ع ة والخوف من الله ع ز ة ل ش يدل و م ش يجبن لا لذلك قال تعالى ففروا الى الله وقالوا يحذركم الله نفسه ا هذا الخالق هذا لا يتهم بالجبن ولا بالضعف ولا بالعز من يخاف من الخالق القوي العزيز الجبار المتكبر المؤمن موهيمة أبدا لا يسال ت بالعجز قل لو ا ل د ي له كذبتك ل تمشي الله و ل ك خايز ي ك تمشي ن ا ل ل ب وكذبتك ي تمشي ك الله و ل لي ك ي ص ل ي ب نجي للجنة م ش ي الله وكذبتك تمشي الله وكذبتك تمشي الله ا و ا العاب وتمشي ا ل بك كذبه فتخيل ا ت ه ا ما تشتهيه انفسه تلد أ ع ي ن وهذه ا ل آ ي ة أ ع ظ م من قوله صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على كل بصر يقولك بغي يموت فوقاش الموت أبا فقالوا يجل ك لها ان ا غالي بغال السعر غالي بغال أمي أمي ب و ك ا غالي بغال نال ء غالي أمي و ن ج ن ة ف ي جميله جدا ولكن خذ اعيش حتى صبر ، لا ب تكون جندي جميله ح ا و صبرت جدا فجن يخربك الله عز وجل باحسن من ذلك بكثير كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوبه متشل ولهم فيها ز و ا ج مطهره وهم فيها خالده يجيب لك ط ع ا ويعود يجيب لك ناخذ كل وادب حالاتك لا تجيب الكره مجيب ح ا ل راغين تشبن راه في, في المذاق مجيب حاله وفي الفائده مجيب ح ا ل وفي الدمج مجيب حاله الدم وخد شبرك لا شوال ولكن كلنا و ل د سنصلي معنا م إ ذ ا مشوا اعرفوا ع ل ايش و إ ذ ا صاموا اعرفوا على ايش واذا ق ل ي ن ا لهم كذب حرام اعرفوا على ايش و ا ل ا قضينا ي د ة تُعطى س حسب ع ق و لهم و ح سرقه ب ع م ا ه م كل حسب ط ا ت و حرام س ب اعرفوا الناس ل ى ق د عقولهم ن أن يكذب ل ل ه ورسوله ى ايش و ا ح ظ و ا هذا الاحساس في ت ل و ه القران وفي م ع ر ف ة الله هذا أ ح د الرجال من السلف الصالح كان ا ل ي س ل ا م كان قطع طريق وكان عياد رحمه الله رحمه قطع طريق من شهور وكان عنده ع ل ا ق ة ج ن س ي ة مع ج ا ر ي ة من ا ل ج و ا معه علاقة ذ ا ت يوم تصور عليها الجدار شكيت حيث يجده لهم الله عندها وهو يتسلق الجدار سمع قارئا ي ق ر أ قوله تعالى أ ل م يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ف أ ج ا ب فقال ب ل ا قد آ ن ورجع من حينه ولم يدخل على ا ل ج ا ر ي ة وتاب ت و ب ة خ ا ل ص ة لله ولم يعد إ ل ى م ع ص ي ة أ ب د ا ح ت صار من العلماء ومن الزهاد ومن أ ث ق ي ا ء الوريعين الذين يضرب بهم ا ل م س ج ويروى نسخس أ ن ه لما سمع هذه الايواتات عاد الى خربتين كان خ الموين الخربة اللي لي أرجع كان مختبئين ا وجاءوا مجموعة ا فيها ن قافلة وسمعوا كيقول أعزين فاني قد انتهيت وتبت و الى الله توبه خالصا ونصوحا آ ي ة ا س م ه وما ش ف ش ي ح س ر م ك ت ق ر ا ه ا س م ع ا غير ل غ ز ل ه وطلغي لن يشفع و ا ر واركب لهم ويختار ت ر ي ق ه ا س م ع آ ي ة الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزلني الحق ا إخواني بالحق كلمة ياني أن ي خ ش ع قلب و د و ن ب ع الى ا ل ع الله ذ ه القصة ولا الشفارة ولا كما ة ولا س ع ا ة و ل الفضيل من ا م ل ن و الرعيه من ا م ج م م ي ي ن س و و ن آه ع و و د ن إلى ل ل ا كما عاد الفضير عيه بن ويتوبون إ ل ى الله توبه ن ص و ح ة ف ر ا ك م من ولي من أ و ل ي ا ء الله ا ل آ ن رأى ادعو ن ة كيسر الخبر ورأى كم ا ي كيمرت ة من لأن الزنا الدعاة الكبار رأى ا ل م ا واللصوصية ر ه ت ق هنقول و ل لكيفه بالهدايه أ أ ن ه بعد ي م إن شاء ا ل أو سيتوب وسيكون شهر ع ة أو أو أولياء وليا صالحا من、أوليين. ما ت ل ع ن وانصحوهم ه م تسبوه ثلاث ع ي عليهم دعوا الشيطان دعو لهم بهداية ن ما استطعتم إ ل ى ذلك سبيلا لان ل ج كما جاء بالحديث إ الرجل ليعملوا ا بعمل أ ه ل النار ت لا يبقى بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اذن ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة قلنا هي ان تعبد الله على أنه ي انه ا ك لم تكن أنت ترى تصور ب يراك ثم في قوله تعالى إ ن الله يامر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن أ ي احسان ه ا ل م ق ص و د ب ا ل إ ح س ا ن هنا قال بعض العلماء من ه ا ل ص ح ا ب ة ابن عباس قال المقصود بالعدل هنا لا إ ل ه إ ل ا الله والمقصود ب ا ل إ ح س ا ن اداء الفرائض يعني إ ن الله يامر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن اي أ ن تقول لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن تؤدي الفرائض وقيل العدل هو الفرض وقال ا ل إ ح ا تتقرروا الفرعين سفيان بن عيينه ر ح م العدل ل ل ه ا ه استواء ه ن ا ا ا ل س ر ي ر ة و ا ل ع ل ا ن ي ة العدل هو ان يكون بحال ا ل ظ ا ه ل بك بحال ل ب ب ك ح ل ب ا س ن بجوارحك ح ل الى مؤمن من الداخل مؤمن من بره صادق من الخارج صادق بالداخل صادق في العالميه ص ا د ق في ا ل س ر ي ة وسريته ا ل دي واحيانا أحدهم ي ن ج ل ان ي ر و ن مداره وادب وباطن ش و ي ة مغوبش ومدبدب ويعطي كوارث د ا ل أ ب و بكر وداخل د ي ابو ل أ لهب ا و ي ع ط ي ب رضا ويعطيك رضا ج روحي يعني ب ي ض مهرس ماشي بويض ناس يعني ك ي بالك انت في ا ل د ا ئ ر ه ك ت و ا ه ه ج ل ب ه تكون ه ص م ا ه ص م ه ه الكلام هذه ا ل إ س ل ا م هذه ا ل ح ا د ي ث ك ي بالك بلب جيشك ي و ك ن د خ ل و داخله ب ي ر مش الدوس مضمونه ولا فيه الغياب ه ل ا الناس مستويات اخوان ط ح ن ا كنا عندنا شكلي مشينا د هذا بالك اذا لكم هل كيفيه شي حاجه تدخلك مع ف ي و ن ه هو انا الذي يطلع ع ل ى القلوب هو الله و أ خ ط ر شيء هو أ ن تحكمه عن نقوله و النوايا و ا خ و ي ن ا نسمع الان في ا ل ص ح ا ف ة و في وسائل ا ل إ ع ل ا م بحكم حتى النوايا ه ذ ا نيه م ج ل د ه و النيه ي ح س ب على الانسان في الدنيا إ ل ا في ا ل آ خ ر ه ما د ا عمله و ظاهره و سلوكه و ممارضته لا تخالفه الشرع ولا القانون نيته لا يطالب عليها إ ل ا الله و لا يحاسب ه عليها الا ل وكل من الله لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن لا يغتب بعضكم بعضا اذا قال العزم هو استواء السريره والعلانيه الضايع ا ل ب ص ل والاحسان هو ان تكون السريره افضل من العلانيه الباطل احسن من الضايع لا. لان ن ا ن لضعف ايماننا ولجاهنا احيانا ولنسياننا وزلتنا كنحاول نبين الناس باننا نتخيله جديد. كان ن ب ب ي ي ومعناه ا الناس ا الناس ان الانسان ي ل المحسن شنو هو ي الغاية دي ه أ ن يكون سره أ ف ض ل من علانيته ومعناها هو من يعبد العلانية أنه هذا الله ذلك كيف أكثر في السر أكثر من ويحاول أ ن لا يظهر للناس كل مظاهر ا ل إ ح د ا ث ه ويحاول ان يناجي يصلي ويتخذ مستطع ويصوم ا ي ص و م و ي ت ص د ق و ي ص م ع وينفقه سره ويحج ويحاول ان ينفقه النسخه ق ف ل و ويحج ه ك ذ ا ف ويحاول ان ينجح كل معاناه بانه هو الذي ي ع ي ن ه ا ل آ ن ع ن د ن ا م ح س ن ي ي ن ج ب و ا ل ا على ا ل م ت ا ج د م ا ي ع ر ف الحمد لكننا نحن نتحدث عن ا ل م س ا م د و ن ل ن نحن نحن نحن نحن ل ح ن ن ح ولا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ي ح ن نحن نحن نحن ن ل ن ن ح م ن ح ج نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن ن و ن نحن نحن ن ك ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح ي س د ولكنهم في بناء م ي القفافة على الطعام وطاب و كانوا ي و عليهم و م يحلون ي الزوجين يجبونها ا الباك والقوار ي ب ا ك ب ا الله ن ه و خ يحلوها ر عرفوا غير يلخيرك وسيلة وسبب الله هذا لجبه ب ت ي خ ي ر ل ك ن و ي خ ل ه خ الله ص ة لا ربما لما يشاهدونك الفقير يعجبون الحال و إ ذ ا اعجبون الحال ساستفاد في الدنيا وسوف استفادك و ت ص ل و ا على استفادتي ل ا ة الاخيره الا عند الله عز وجل تكون حسنا قيه لا شبه ذلك عبد الله عبد المبارك رضي الله、عنه. العلماء الزهاد الأفقية بن عنه وكان من أغنى الناس كان رضي وتقي وزاهي وغني تاجيراً كان كلما ل مر ا ب ب د ينفق يتجيلوا وكان مبارك جل ا ر كتربح ماله عن الفقراء والعلماء والزهد ذات يوم كان خارجا في ص ف ر إ ل ى الحجي ن الذين يعرفون يتعاملون الله الله كيف يتعاملون مع الله. كان غادي وعنده كتعب الامه يقول الغني بدي مع الخدمه بدي مع الرحله ا وهذي ازداد كثير على ا ل أ م و ا ل ل أ ن ه كان ينفق ط الحج العلماء وعلى الزهاد المحتاج وطلب ت العلم فلما كان ذاهبا في الطريق مع القافله ت أ خ ر ع ن ه م وكانوا قد مات لهم طائر فالقوه في المزبانه مثل هم الشطير كان معهم والموه في المزبانه لما ج ا ء و في الطريق و ك ا ن م ؤ خ ر ع ن ه م ر أ ى ج ا ر ي ة م ر أ ة قد أ خ ذ ذلك ا ل طائر ميت ولفته في خ ر ق ة و أ س ر ع ت به إ ل ى بيتها فتعجب رضي الله عنه و س أ ل ه ا ش ا ن ا ر و ل ه قال ل لماذا أ خ ذ ت تلك ا ل ج ي ف ة وهي ح ر ا ش د ر ي بها قالت لو درستنا انا و أ خ ي فضى وكان أ ب و ن ا معنا وقد أ خ ذ ماله وقتل ظلما ولم ي ب ق ا ن ما ن أ ك ل أ ب د ا و إ ن ن ا نقتات من ا ل ج ي ف ة مما فذهب ا ل ح ي وكيله ا ا ا ن ت ل ة و ق ا الذي ج ي ف ة م ن أ ا معه م ن ن ى أحلت أ ل ا ضرورة على المرس كيف قلت ق ب ل أيام ق د أحلت لنا ل ا ج ي ف ة أن أكل ا ل ج الجيفة ي غير ف ة قد ولا ش ي ح ر ا م فرما ا ل ا يحلوا الله ف ذ ه ب إلى وكيلي اللي لي معاه خ د ب ولهزم المال الزازج قال له, له خذ مما عندنا عشرين معاه دينارا كان أ ل فقالوا دينار حالي ل د ب ن م ي ن مليون لمية م ع ه دياله له ألف وقال الوكيل القزام قال دينار في صاحب عد عشرين دينارا ثم اعطيها الباقي ل أ ن العشرين دينا لنعود بها الى بلدنا حل ر فقالوا ه م لها لا ه م احزان ل الا قالوا هذا الا و وهو ن ي ل ا الأمة الإسلامية احزان الاسلام ل ي ك و وراح كائنا ل ل ي يقبلوا الميت يصلوش الميت الرومي اللي الججر وراح وراح ما الججر عندنا حتى كتابة يحمي كائنا هذه السنه ه حياء ي و ع ل و ل ا د و قالوا ل ان الرجل ليس لديهم دجاج ولكن ا شهن يمشي ملا الدجاج هكذا ويقولون ا انهم لا يمشي بعجة ر ي ملا الدجاج ل فقط لديهم ر دجاج ويقولون تنظرون انهم لا يمشي ملا خمسة د ر ا م ج فقط ل د ي بيعني ه ا دجاج و ك ا من المسلمين يحجبون ل ل عام ل ل ع م به و ل ل ا ي م ج ب و ن ه و ي م ل ب و ن ه و ي ل ج ب و ن ه و ي ح ا ب و ن ه ويحجبونه أ و ي ح ج ا و ل ه و ي ح ج ا و ن ه ويحجبونه ن ت ن س و ي ا ج ب و ن ه ويحجبونه ويحجبونه ويحجبونه ويحجبونه ويحجبونه ويحجبونه ويحجبونه ل ويحجبونه ويحجبونه ويحجبونه ولا مريض ولا معرفه بدل قناقه مينسكن ولا تاكل م ب تدخل عليه في الشتاء ولا اولادك ي خ ر و ا في الحفاه في ن يبنز ه ذ ه ا ل ح ج ي ة أ ن ا تعلمون إ خ و ا ن ي ب أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الكعبه ويقول بان ح ر م حرمة المؤمن أ ع ظ م من حرمتك حرمة على الاقل حجيتك واعتمرت م ر ة أ ج ي طوف انا ع ر س تريح ل ا خ و ك س ع ا د ع ر ة دره ا ل أ ح ي ا ء ا ل ش ع ب ي ة و ا ل ه ا م ش ي ة والطوف وشعابنا هما و ل ج ا الشيطان و قال لك ودي ادراهم م يستعيش رمزه ا ر ج م الشيطان ومن جي خلف المدينه فهو في الوداع لتعود م ر ة اخرى واتوب الله ي ح ي ي القابل ويستعود تغير نفس الحيي تحسن اليهم كما احسن الله اليك و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ركيما ع عسى فلم يفهم ي كيف يقولوا و السيد ما ف ه م ش وما ب يفهمش على عجبة انه عجب. كيف تهيب كيف فقال له هل تريد ان تقوم بنشر الضلاله ونشر الضلاله التي تريد ا ل ض ا ل ع ا م ل معها بها الضلاله ونشر الضلاله ا ل قلك ي ح تريد ان تكون لها الضلاله التي ا ل ي د ان تكون لها الضلاله ه وقال علي كرم ا الله وزه بالعدل والاحسان قال العدل ا ل إ ن س ا ف و ا ل إ ح س ا ن ص ف ض ه العدل هو الاساس إ سيدك يستحق تحكمنيه الشيء الذي طيره بالعدل هذا قدر ولكن ا إ ح س ا ن ن هو أ تزيده م هذا بالعدل وعندما كملته قلت ه نزيد ه ذ ا هو ا ل إ ح س ا ن يستحق العقوبه ظلمه ترديه كمثله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولا ان صبرتم له هو خير للصاورين ف ذ ل قالوا تتسمى إيش ل ل ل تعالى ه ولا ن ا و ل بعد له م انت يجي ح ا ب يا رسول الله قال ولا أ ن ا الا ان يتغمدني الله برحمته نعم مطلوب ننال به الدرجات والدخول لا يتم إ ل ا برحمه الله وبفضله إ ذ ن ت ص ر إ خ و ا ن ي بعبادتنا و بطاعتنا لله عز و جل و قال ق ر ت ب رحمه الله ا ل إ ح س ا ن هو التكميلات و المندوب إ ل ي ه يعني ما زاد الفرائض هو ا ل إ ح س ا ن كما تعلم و العباد ثلاث أ ص ن ا ف كما جاء في ا ل آ ي ة ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصر و منهم سابقون بالخيرات ب إ ذ ن الله سارق بالخيرة وجاء ص ح والسحبات ب يستبق يسبق عند الله يكون من المقربين ومن الأبرار بإذن رب السنان والمصارع الخيرات الذي الخيرات الله عند يكون من ومن العالمين في في معنى قوله تعالى في ق ص ة يوسف لما وصفه الفتيان ن ب ئ ن بتاويله انا نراك من المحسنين قال اختلف العلماء قال بعضهم هو أ ن ه كان يعود مريضهم ويعز حزينهم و إ ذ ا احتاج منهم إ ن س انسان جمع له في كان محسين مرض حزين ح اللي يعوده واللي يعزيه ويوازيه كان حزين. واللي ا ا ت جمع ي ش ي تصله ن نسي د ك ا له ذ ا الحبس وكان الحبس الصبغين المحسينين الحبس في في محسين وكي يدخل ويقول يقولهم ولي خذ وكيصبوه الفتيات اللذان ج ا ء ي ع و ل لهما رؤيتيهما قالوا ن ب ئ ن بتاويله انا نراك من المحسنين والصوب ا إذ الإحسان هنا جلغ لما قالوا جمعناه و ك ذلك ل تمى الاحسان س ج ن و ل إ كما قلت يكون بالفعل و القول احسنوا في أ ف ع ا ل ك م و في أ ق و ا ل ك م و معنى قوله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه اي ل ل ه تراه كأنك أ على هذه ا ل ص ف ة ا ل ت أ ك ي د و هو استحضار قربه و أ ن ه بين يديك ك أ ن ك تراه و ذلك ي ج ب ا ل خ ش ي ة و الخوف و ا ل ه ي ب ة و التعظيم إذا اعتقت أتخاف وتهاب وتعظم الله والطيع ولا تخالف أمرها. وفي ت ت ع والطيع ظ م الله ولا ا ل خ أمرها و ف روايه ة أن تخشى ا ل ل كأنك ترى و ي ج ب أ ي ض ا النص في ا ل ع ب ا د ة وبذل الجهد في تحسينها و إ ت م ا م ه ا و إ ت م ا ل ه ا ب أ ن صاحبها تعبده ك أ ن ك تراه وعن أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن ر ج ل قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزا فقال صل ص ل ا ة مودع ف إ ن ن ج ان إ كنت لا تراه ف إ ن ه س يراك لك النجدة تدع تموت ت بغي بغي س قال ب ل ه ق انظر ل ف إ لم تكن تراه فإنه وأختم الحديث النبو الشريف مشهور وهو حديث حارثة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت قال وأختم مشهور مؤمنا تكن تراه أصبحت أصبحت يراك كيف فإنه أن ن حارثة حارثة بهذا يا حقا وهو حديث أ ما تقول ف إ ن لكل قول ح ق ي ق ة قال ما ح ق ي ق ة ايمانك قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت يعني د د فيها خيرو خيرو الآخرة بنت من ليلي واظمات ليل نهاري ي ق و ك ي ن ا ل ن ه انظر ر و ك أ ي أ ن إ ل ى عرش ربي ب ا ر ج يبلل ل عرض ا ل ه بارج كانه لا لا. هو يرى و ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة كيف ي ت ظ ا و ر و ن فيها كي ي ب ي ن ا لبعيني ك أ ن ه يراوا هي البصيره ا ل ج ن ة الجنه ت ظ ا و ر ن فيها ش ي كي يزور شيء اوكي تكلموا اوكي تسلوا بناتهم يعني على سرور متقابلين ط وكانني ف عليهم ولدان وخلدون ب أ و ب وعباريق و ي ك أ س م م ع ن انظر ي و عنها ولا ينذبون يبنيه الجنة هذا ولا كيف الى اهل النار كيف يتعاورون فيها يعني ي ت ل ا و م و ن شي كي ل م ش وشي ي كي ي ب خ ش وشي ي كي ق ل ت امتون س ب ب ي لعنت ت أمة ل اختها قال صلى الله عليه وسلم ابصرت ح ف ا ل ك ن ه م لم ي ن و ر ا ل ل ه ا ل إ ي م ا ن ف ي ق ل ب ه ق ا ل ع د و ا لا ك ن ا و ر ك ب د و ن ا لا يمكن ان ك و ن ه ا ك عدونا لا يمكن ان يكون هناك عدونا لا يمكن ا يكون ه ن ا ن ا لا يمكن ا يكون ه ن ا ا لا ي ك ن ي ك هناك عدونا لا يمكن ان ي ك و ا ل عدونا لا يمكن ان ي ك و ه ا ك عدونا لا ي م ك ان يكون ه ن ا س ت ح ي م ن ا ل ل ه ك م ا ت س ت ح ي م ن هناك عدونا ه ب ا ك ن م ن أ ن ي ك هناك ت د و ن ي م ن ا ل ل ه تحياءك أ ونحن كما تستعلم ي من إخواني أهلك وأكتفي أطلص بهذا القدر تعلي على、إخواني. وذلك ر ص ل ك و نعبده من المحسنين م ي ج ا ن ت المستقيم على ع الله صراط حتى ن ب ا ل ل ر م ض ا ن وفي الشهور سائل حتى ن ع ب د ا ل ل ه حتى ت ي ا نراه ا اليقين كأننا ونحن نعبده ن ف إ ن لم نكن نراه ف إ ن ه يرانا وحينها إ ن شاء الله نسعد في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة و ن ج م ه في رحمته ح س ب اللهم ن ه و ت ع ا ى وفي في جنامه باذنه اجعلنا م ن ا ا في ل ه م كما م ج ع ت في هذا البيت المبارك اللهم جميعا ع ن ا ف مستقر رحمتك ج ن ي على سرور المتخابرين يطوف علينا الولدان ب ا ل أ ك و ا د المخلد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من اهل ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة وما يقرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حمدنا اليك و ص و ل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أ س ر ر ن ا وما اعلنا وما أ ن ت اعلم به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشتر عوراتنا و أ م ن روعاتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا و ج ع ل خير ا ع م ا ي ن خواتمها و خير أ ي ا م ن ا يوم لقائك اللهم اختمنا جميعا ب ا ل إ ي م ا ن اللهم لاجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لاجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين ا ج ل ن ا فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا ت ص د ح ن ا يوم العرض عليك و غنى ي بفضلك عن من سواك وبحلالك عن حرامك وبطاعتك عن م ع س ي ت ك اللهم ع ج ب هذه ا ل أ م ة إ ل ى كتابك و س ن ة نبيك اللهم ردها اليك ردا جميلا اللهم اجعل بلدنا هذا بلد ا م ن م ط م ئ ن سخاء رخاء وسائر بلاد المسلم ي ن اللهم وفق لك امنا و الى ما تحب وترضى بقوله وعمى اللهم أ ر ي م الحق ف حقا وارزقهم ا ت ب ا ه و ا ل ب ا ط ن ب ا ط ن وارزقهم اتباعه اللهم اجمع شمن المسلمين على الحق اللهم وحد كلمتهم ع ل ا ل إ س ل ا م فمن أ ج ل نصره ا ل إ س ل ا م ا ل م س ل م ي ن برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم من اراد ب إ س ل ا م المسلمين خيرا فاللهم وفقه لكل خير ومن اراد ب إ س ل ا م المسلمين سوءا فاللهم رد كيده في ا ل ح ر ق و ج ع ل تدميره في تدميره و أ ي ن فيه يوم ا ل ا س و د ا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أ ف ر غ عليهم صبرا وثبت أ ق د ا م ه م وانصرهم على القوم الكافرين اللهم أ ف ر غ عليهم صبرا وثبت أ ق د ا م ه م وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و أ ع و ا ن ه م بالمنافقين والصليبيين اللهم اشتد شملهم ونكس اعلامهم وكسر شوكتهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فخذهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم انهم لا يعجزونك فاين فيهم عجائب قلتك اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجيب لكم اللهم إ ن ن ا ندعوك ا س ت ج ب لنا وانصر إ خ و ا ن ن ا واخذل ا أ ع د ا ء ن ا اللهم لا تحقق لهم غ ا ي ة ولا ترفع لهم ر ا ي ة واجعلهم لعبادك آ ي ة يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا عزيز يا قوي يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد ا ل ب س م ة ه ص ل ا ه والسلام على رسول الله جزاكم الله خير ما معنى قوله في س و ر ة النور وليستعزف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ي م ا ن ك م فكاتبوه إ ن علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إ ن ارضنا ت ح ص ن ا لتبتغوا عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن يكرهن ه ف إ ن الله من بعد إ ك ر ا ه ه ن غفور رحيم آ ي ة من س و ر ة النور آ ي ة ط و ي ل ة و تحتاج إ ل ى وقت طويل أ ق و ل معنى والله أ ع ل م معنى الشطر ا ل أ و ل منها وليستأذف يجدون الذين لا ي ي نكاحا ن غ هؤلاء م من الله خذبه ه الفقراء الذين لا يستطيعون الباعه لا يستطيعون الزواج النفقه عن ا ل ز و ج ة ولا على الزواج لا يجدون ما يتزوجون به الله عز وجل حرم الزنا و أ ح ل الزواج والزواج يحتاج الباءه والنفقه و ا ل ق د ر ة و ا ل ق د ر ة شرط في الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة فيتزوج ف إ ن ه أ غ ض للبصر و أ ح ص ر للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم ف إ ن ه له وجاه أ ي وقايه من ا ل وقوع في الفاحشه يوجه هؤلاء الضعفات الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون و ق د ب لهم غ و الزواج ا سن ل رغبه بالزواج ب أ ن يستعففوا ان يلتزموا العفه و لا يقعوا بالفاحشه و لا في, في أ ي زواج غير مشروع فيه م غ ا م ر ة ب ا ل ر ج ل أ و بالمراه أ و بهما معا أ و ب ا ل أ و ل ا د و ا ل أ س ر ة حتى يغنيهم الله من فجوه نفتحه ا ل غ نبغيه الغنيه ن ا ء و ج لأنه ل ا ه د في غنيه الزوج سبيل ل ق و ث ل الله ث ة حقه ع ى ا ل ع و ن هو المجاهد الله بسبب المكاتب الذي يريد العداء والمتزوج الذي يريد العثر س ا المجاهد واضح والمكاتب هو العبد العبيد ف ة هو وهذه أعبد عبد كيش ا ف برغي على الله عونه. وكذلك المتزوج الذي يريد العسافة المتزوج ذ ي يخفض العيسة ا بلوراق ماشي ش ي بيصور ي ن ق بينتقر ر المكان المكان ماشي م ت الذي يريد العفاف وليستاثي في اغنيهم ي لا يريدون نكاحا حتى الله من فضله الذين الكتابة الآياء بالعبيد يتغلون لهذه والإيمان متعلقة تكرهوا على إن أردنا فتياتكم تحسنا والزينة كان بعض العرب يكرهوا ب ج ر ي م ة عظمى وكي يقول الله عز وجل ل ت د ع ل ى ا ل ح ي ا ة الدنيا كذبتها لكي يكري بنتهم هذا الذي ي وكانه ل يحتاج الى مكانه ا على وكانه يجعل ا د نفسه ج د إذا بسجغة كانه لا ص ب د يعلم ل والكسوة اللامود ا و والقرطة ودخلها وخاذلها الأوقت الأوقت بالآخر ب لا هو لان ء التي فستكسلها عار لكم ل تبدأ تسوكم أ هو المجرمين يقرؤون ا ل ق ر آ ن ق ر ا ء ة س ي ط ا ن ي ة إ ن كان فيهم شيئا من ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن يحاولون أ ن يبرروا جرائمه وما الاسف الشديد لتبتغوا على ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن يكرهن ف إ ن الله من بعد إ ك ر ا ه ه ن غفور رحيم لمن ا ل ف ت ي ا ت النساء ما المجرمين يكرههم اللي كان قلنا اللي في يجعلوهم مشروع و ق ا ت له ه ن ع ر ا ج ر م ه ه ن التي كانت م ج ر م ة ف ل ا ي ل ت ي ب ق ا ط بطن ح م ز ة لم تقتله قتل وحشه وكانت ق ل ت لي و د كبده ي فوات وأرجلكم ل له هين م ع به هذه ج ا ئ ل ي ه عادت منك ا ل ت ع ج ب و اذا ما مسوما ل كبيها ح ف ظ و يشوف مرأة ا ب ن أ خ ي ز و ج ه ا وهو مع الاتف ق ق ع ي ق و م ب ت ن ظ ي ه من ك ل ش ي ء ت ي غ ى الله ذ ا ي ن ق ض و ض ا بحفظ هذه الامه أ س س يجوز لها ر أ أخي ة تعتني بابن ز و ج ا و ه و م ع ا ق ق ع ل ي ا و ا ل قالت ن د ي الامين و ثم تقوم بتنظيفه من كل شيء ف يعني تسأل هل هذا ينقض وضوءها؟ ينقض ي ربما تنظفه حتى في عورته وكذا تنظف عورته تطلعها كان كبير يسالي من、جسد. ومن ناحية الجنسية أن ابنه كنت على عورته ابنه أخي زوجيها. شو المحل؟ تسمى عمه تطلعها على الأمور زوجيها بدخوله زوجها عورته الرجوع كبير يريد يريد فيه لها هذا يجيه هذا إذا يسالي لا لا المحل ما المحل لا لها كي كان أخي جسد بالغا شم تسمى شم أن خط ل اذن ي ه ا ل ش ي ك و ا ر ي ع س ا ن ه اللعين ا ا هذا مجيد يكون ثالثه اثنين ما خ ل ا م بمراه إ ل ا كان الشيطان وسالي ثالثه اقول والله اعلم ان المراه ت خ ط ن لهذا الخير هذا. ومن ا ل أ ح س ن تخنص عليه ا ل ل ي ينظفه و لي ولن ا يؤدي ل ه ا ل خ ي ر ولن يدبر عليه أ م ا و ا ل ل واحد من المحل اخته و عملته خالته مول ج د ت و الى اخره كل من لا يجوز له ان ي ز و ا ج به يعتبر م المحارم فهذا يكون ل ش ي ه م م غ ط ي ل مباشر ي س ت ع م ل و ا ل وسائل النظافه لتحولون خ ر يكوش ي م س ي الى المغطيلات وكذا لان حتى المحارم لا تكون ش لديهم مباشره وكذا وكذا وتصرف عاديه انها مش عاديه مثلا ع هذا ي ك و ن في خطا و م غ ا م ر ة ومخالفه والله أعلم لهذه أنصح اعلم ل ن أنه أقول له ي ي فيه اللي يبلي المحاري رجل. الليلة كان صغير مكينبات صغيرة يجوز الميت الصغير يجوز, لمرأة أن تغسل ولا يجوز أن يغسل الصفل الصفل مرة دم رجل رجل لمرأة الصغير أنا بأنه أن كان وهذا واللقصه خصوح تغسل تغسل يغسل إلا يجوز أ ب د ا ولا للرجل أ ن يغسل ا ل م ر أ ة ولا ل ل م ر أ ة أ ن تغسل الرجل الذي ليس من المحارم وجمال قول ولوحد يشوفوا وهذا هو وجهاء ودهاء جاء احتمرها من المحارم الناس ييممها تيمم المسجد تيممه ما تيممه مدى المالكي تيممه مدى المالكي يمسح المفروم المالكي للغسلها الناس لا الكعين على على على تلمر المرأة الكعين أتقى فقط فكي يجب غير في خير ييمم راح أن أن أنه خذ إ ذ ا هذه ا ل أ خ ت لا أ ن ص ح ه ا ب أ ن تستمر في ه ذ ه الاعمال وان تعمل جاهده ب أ ن توفي ل ه من ينظفه ويقوم به ق و م عليه ممن يجزى الله أ ع ل م